بين يدي الله تعالى وقد كنت في زيارة لأحد السجون فقال لي أحدهم وقد دخلت عليه في سجن قد حكم على أهله بالقتل شرعا نظرا لارتكابهم ما يجب ذلك فلما دخلت على أحدهم ذكرته ووعظته وقلت له عليك بالتوبة عليك بالإنابة فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد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 للسفر وقلت لعلي أجد عندها ما يكفيني فقلت يا أمه فقالت لبيك وسعديك قلت يا أمه إني مسافر وأريد كذا وكذا من المال فقالت والله يا بني لا أملك ريالاً واحداً يقول محدثي فطار الغضب في عينيّا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 فرفعت يد العقوق بكل قوه اوتيتها وصفعتها على وجهها الطاهر وصفعتها على وجهها الطاهر فرفعت يد العقوق بكل قوه على وجهها الطاهر وهي تقول امك يا فلان امك يا فلان ألا تعلم اننا في شهر الصيام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 وهي تبكي وتنوح وتناديني بنداء الأمومة يا بني إننا في رمضان ألا تتق الله ألا تتق الله فما كان مني إلا أن زدت ذلك الماء الحارق على جسدها الظاهر وهي تبكي وتصرق وتنادي يا بني اتق الله اتقي دعوة الأم فلم أستمع لندائها ولا لصرخاتها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 والله لا أريد أن أدعو علي ولكن الشيطان زين ولكن الشيطان زين لي المعصر فأشعلت فيها النار في نهار رمضان وهي تستغيث وهي صائمة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 يا الله أي قسوة مرت على قلبه يا الله أي دمعة لم أرحمها يا الله أي جفة لم أتبعها قطعت أواصر الرحمة قطعت أواصر الرحمة تبا لك يا ابن آدم أمن أجل الشهوات والمومسات حركت أمك ا من اجل الحرام حرقت امك ا من اجل فرج حرام يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اي قلب ذلك القلب تصور القس تصوروا تلك لم اكتفي بضربها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 الزم رجليها فثم الجنه الزم رجليها فثم الجنه وقال صلى الله عليه واله امك ثم امك ثم امك انا حقها وهي امك انا نسيت حنها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 كلما تذكرت الماء ذبحت 100 مرة تذكرت الماء ذبحت 100 مرة